بَلْ تُفْرِطُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُفْرِطُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, والآخرة خير وأبقى إن هذا في الأُول يَّهدلَ تِ الصحُ في الأُول فحُ في إذَهم موموتَ صح في إدَِي موموتَ بثمَِِّ الرَّحم الرَّحيِيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشية هل اتاك حديث الغاشيه ووجوه يومئذ خاشعه ووجوه يومئذ قاشعه عاميلات نصبه عاملات نصبه تسل نارا حانيه تسل نارا حانيه من عين آمية تسقى لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لَا, يسمن ولا يغني من جوع لا عَيْمَه وُجُودِي اَمَا اِذِنْ لَعَيْمَه لِسَعْيِهَا رَاضِيَه لِسَعْيِهَا رَاضِيَه فِي, جنة عالية في لا تَسْمَعُوا فِيهَا لَغْوًا لا تَسْمَعُوا فِيهَا لَغْوًا هِيَ عَيْنٌ جَارِيَةٌ هِيَ عَيْنٌ جَارِيَةٌ هِيَ وَأَكْ وَابُم مَبُوع وَأَك وَغُ مَوضى وَنَ مقُ مَصفوفَ وَنَ مَا لقُ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماي كيف رفعت كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ إِلَّا, من تولى وكفر إلا من فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ مِنَّا إِلَيْنا إِنَّ إِلَينا آيَابَهُم, إن إلينا إيابهم ثم <تصفيق>